「それを」 شركه ا ل ي د ى ش ر ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك ن س غير ص ا ط ر ل ذ ي ن أنعمت ه ذات مضمون اجتماعي ف ض ل ن ا ب ع ض ه م على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ل ك ن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من ك ف ر و ل و شاء الله ما ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين يأتي يوم آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن قبل من من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 و هو العلي العظيم ل ا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله ولي الذين آمنوا الظلمات ولي إلى يخرجهم من الظلمات إلى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذ قال ابراهيم رب أ ر ن ي كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أ ر ب ع ة من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم اجعل على, على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ي أ ت ي ن ك سعيا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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة, كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلا ضعفين فان لم يصبها وابل فطل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 م ا ك س ب ت م و ع م ا أخرجنا ل ك م م ن ا ل أ ر ض و ل س ي للعلوم بآخذيه إ ل ا أن ت غ م ض و ا ف ي ه و ا ع ل م و ا أن الله غني ح م ي د الشيطان يعدكم الفقر و ي أ م ر ك م بالفحشاء والله يعدكم م غ ف ر ة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي ا ل ح ك م ة من يشاء ومن يؤت ا ل ح ك م ة فقد أ و ت ي خيرا كثيرا وما يذكر الا أ ُ و ل و ا ل أ َ ل ْ ب َ ا ب ِ الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الذين ي أ ك ل و ن الربا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي ي ت خ ب ط ه الشيطان من المس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 والله بكل شيء عليم والله بما تعملون عليم الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر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 ربنا ولا ت ح م ل لا طاقة لنا ن ا ما طاقة و س و ع ن ا واغفر ل ن ا وارحمنا م أنت و ل ا ا ن فانصرنا ع ل ى ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ل ه ا ل ل ه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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا ف ل الله لا اله الا هو الحي القيوم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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب, وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب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 ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ف أ خ ذ ه م الله ب ذ ن و بهم والله ش د ي د ا ل ع ق ا الله ب الله أكبر أكبر الله الله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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 اولئك ل ن ن ب بغير ي ي حق ي ق ت و يأمرون و ن الذين من الناس بالقسط بعذاب أليم ل أ فبشرهم الذين حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ن ا ص ر ي ن الله اكبر ل ل ه أ الله أكبر اكبر ل ل ه أ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 والله على كل شيء قدير الله, الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه امدا بعيدا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 إ ذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت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 موسوعه ا ل رب ب ه ن ي ذرية من لدنك ط ي ب ة إنك س م ي ع ا ل د ع ا فنادته ا ء ل م ل ا ئ ك ة و ه و ق ا ئ م يصلي في ا ل م ح ر ا س ل ا م ي ك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 وما كنت لديهم إ ذ يختصمون الله الله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 الله م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 حس س ع شركه الهدى ر أنصاري قال من شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي آمنا, بالله وشهد وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ع ل ش ا ه ن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 ث م إلي م ر ج ع ك فأحكم بينكم فيما كنتم م فيما ف ي ه تختلفون ف أ م ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف أ ع ذ ب ه م عذابا شديدا ا في ل د ن ي ا ا و ل آ خ ر ة و م الاسلاميه ه م من ن ص ر ي ن وأما الذين الصالحات ف ف ي و ه م أ ج و ر ه م و ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل س ي ل ل و ه ع ل ي ك م ن ا ل آ ي ا ت و ا ل ذ ك ر ا ل ح ك ي م إن مثل ي ه اسماء الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ا ل ك و ن ى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 والضالين آمين قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم أ ن لا نعبد إ ل ا الله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 وما يضلون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون يا أ ه ل الكتاب لم تكفرون بايات الله و أ ن ت م تشهدون يا أ ه ل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إ ل ي ه م يوم القيامه ولا يزكيهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و إ ن منهم لفريقا ي ل و ن أ ل س ن ت ه م بالكتاب لتحسبوه من, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 كفروا م و ا و م ع ه ا ف ل ن يقبل من أحدهم ملء ا ل أ ر ض ذ ه ب ا و ل و افتدى به أ و للعلوم ئ ك ه م ذ ا ب أ ي م ا ل ه م من ن ا ص ر ي ن لن ح ت ى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء ف إ ن الله به عليم الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله عليكم أكبر ورحمة السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمة الله, الله أكبر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 ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر ل ل الله ه أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر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 م ع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر السلام عليكم ورحمه الله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 م و س و ل ه النابلسي للعلوم ه ن ا ل ك ا س ل ا م د ه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 واجعل ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا ب د ن و ب ن ا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم زينا بزينه ا ل إ ي م ا ن واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب و ا ل آ ث ا م والعصيان اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه و أ و ل ه واخره وظاهره وباطنه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ك لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا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 ودمر أعداء, الدين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده ب ت أ ي ي د ك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له ب ط اللهم ن ت ه يا ذا ا ج ا والإكرام ا ل ل ل إ ن انا س أ ل ك ل والتقى والعفاف ل ه د و ا غ ن ى اللهم إنا ن ع و د بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك و ف ج أ ة نقمتك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 الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر ا ل ل ه ي للعلوم ا